ما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنفاء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 114. فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 115. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا